فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفات أحيا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 انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعبا لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطفون ولا يؤذنوا لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين